ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول لا أمل أن نما من الجنة والناس أجمعين فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 ما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوات نزلا نزلا بما كانوا يعملون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 وَلَقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 Altyazı